الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ايها الاخوه فيسرنا ان نسعد بلقائكم في حلقه متواصله من حلقات الدعوه الى الله التي قام عليها المجتمع المسلم وقامت عليها الندوه العالميه للاجتماع الاسلامي وتعالتنا خلال لقاءاتها المتكررة في مثل هذه الاجتماعات المباركة التي يتعرق نسيون فيها بعضهم على بعض ويتآلفوا ويتعاونوا على ما فيه الخير ولقاءنا اليوم هو بفضير الشيخ محمد بن صالح العسيمين ومعظم الحضور هنا لا يحتاج إلى تعريف بالشيخ ولكن نظرا الى وجود اثوه لنا من اقطار متعدده قد سيروا بالشيخ قد يكون سماعا ولن يلقوا لقائي فاني اجد واقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين هو من علماءنا الذين نرى وعمقتهم انفسهم في دعوه الى الله وقضاء حاجات من والانجام في على استئافهم وقد نفع الله سبحانه وتعالى به وقد تلقى العلم على يد شيخه الشيخ عبد الرحمن بن نافل السعدي و استعاده فترة طيبه من الزمن حتى توفى الشيخ حسنا وبعد ذلك استانف الشيخ محمد وفق الله و زاده توفيقا مهمه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ليعلمنا وجه الله ما شاء الله اها تمنى الله سبحانه وتعالى على المسلمين بالاستفاده منه بشكل اكبر في عموم المملكه بل وفي خارج المملكه فنسال الله ان يزيده علما وتهديتا ويقينا وان ينفع به ويتحضرك في عموم احوالنا اجمعين فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين يسعدنا بكلمه يكون فيها نصكم منه لاخواننا المسلمين اجمعين ولاخواننا الذين يعيشون ضمن اقليهات في بلاد غير مسلمه ومن ثم بعد ذلك يفتح باب الاسئله لكي يجيب فضيله الشيخ عليها واترككم الان مع فضيله الشيخ محمد نفعنا الله واياكم وجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه الحمد لله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 على اخري فتره من الرسل وانتقاس من الرقول على اخري كان الناس احوت الى الرساله احوت الى رساله منهم الى الطعام والشراب والهوى فدل الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهدت الله حق جهاده حتى اعلى اليقين فصلى الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين جعل الله تعالى دين الحق انه ظهره على الدين كله دين الحق الذي لا لا يشتمل على باطل ابدا دين الحق الموافق الى الحق الذي لا يمكن ان يستنبل على باطل ابدا الى الحق الموافق الصطره ولكل عقل صريح سالم لنفسه وهواه والشهوات تستجاده الامه استجاده وانتشر دينه في اقصار الدنيا حتى بلغ مشارق الارض ومغاربها ولم تسجد الامه الاسلاميه ظاهره على ادائها حتى حصل فيها التفرق والاختلاف واذا دب التفرق والاختلاف في امه حل فيها الفشل لقول الله تعالى وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَجْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولكن مع هذا قد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تغال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالقهم حتى يأتي عنه الله ايها الاخوه ايها الشباب المسلم فكنت اتمنى ان يحصل اللقاء بكم قد يتوقع ويتوقع ان اللقاء يكون في اماكنكم في البلاد المتشددة ولكن بنعمة من الله وفضله كان اللقاء بكم هنا في تديره العربيه مبتداه الوحشي ومنتهاه لا يشك احد ان الاسلام بدا من هذه الديره اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان يرجع الى المدينه كما ترجع الحيه الى فخها وان لقائي بكم في هذه البلاد من فضل الله تعالى على الجميع لاننا وان كنا لا نطل الى بلادكم فإننا نسمع من أخباركم نسمع أن هناك شبابا طموحا طموحا يدعو إلى دين الله عز وجل وبقدر ما يستطيع من علم وتوصيح وإرشاد وكل من نشد الكمال وكل من نشد الكمال فإن نشتانه الكمال من الكمال وكل من ظن أنه كمل فإنه ناقص لأن من ظن أنه كمل سيتوقف عن المسيرة ولكن من نشد الكمال فإنه سوف يسير حتى يصل إلى الكمال وفوق كل ذي علم علي ان الصحوه الاسلاميه التي نسمعها هنا في بلادنا وفي البلاد الاسلاميه عامه وفي بعض بلاد الكفر انها تبشر بخير ولا شك ان المؤمن يسر باليسر بذلك لكن تحتاجها ليستصحو إلا أن تكون مصفوبا بالحكمة لأن من فضل من الحكمة فضل مسيرا كثيرا ومن يوتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولكن ما هي الحكمة التي ينبغي أن يسير عليها الداعي إلى الله عز وجل الحكمة تكون بامور الاول ان يكون عند الداعي علم بما يدعو اليه ولهذا ارى ان طلب العلم اولى بالتقيد من الدعوه الى الله لان الله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره ادعو الى الله على بصيره اي على علم وبرهان انا ومن يتبعن ان الداعي الى الله تعالى على بصيره وعلم يمكنه ان ندافع ويمكنه ان يهاجم يمكنه ان يدافع عن دينه الذي يده اليه لدحض الشكوكات التي تورد عليه ويمكنه ان يهاجم الاديان الاخرى في بيان بطلانها وان فيها من انحراف وضلال مخالف للعقل والفطره لكن من يدعو بدون علم يقف في اثناء الطريق لانه لا يستطيع ان يجافر ولا يستطيع ان يهاجم وحين اذن تكون المساله عكسيه يقف امام مجتمع يدي رؤى لا دين للسان ثم يقوم طرف من اطراف الناس ذو العناد والاستكبار يحيط عليه شيء من الشكوات وياتقه حيران فما ظنكم ايها الاخوه في مثل هذه الحال ماذا تتصورون وهذا غث نيتو باسم الاسلام انني اتصور واعتقد انكم تتصورون كذلك ان في هذا هزيمه عظيمه للدين الاسلامي ولكنني اذا قلت قلنا الاولى بالداعيه ان يتعلم قبل ان يدعو فليس معنى ذلك ان اني اقول لا يدعو ما دام يتعلم لا يدعو وهو يتعلم يدر الى مساله واحده تعلمها واتقانها واجادتها وبذلك يكون متعلما وداعيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية يعني ولو آية من كتاب الله او مسالة واحدة من تعاليم الدين وليس الداعي او المبلغ لا يمكن ان يكون داعيا او مبلغا الا الى حفظ وصول الدين وفوائده هذا شيء مما يقول سببا في نجاح الدعوه ان يكون الانسان على علم وضغيره علم يمكن ان يدافع به والمهاجم الامر الثاني ان يكون هذا الداعيه عامدا في انه فان العمل ترجمه للقول كل قول لا يترجم بالعمل فإن ما آله أو ما آله أكله الفشل ولهذا يقول الله عز وجل مخاطبا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولا أعتق أن عقلا صريحا يقبل من شخص يدعو إلى فرق شيء وهو متلبس به أو يدعو إلى فعل شيء وهو متخل عنه حتى وإن كان ما يدعو إليه حقا فإن المدعو سوف يكون في نفسه تردد وشك لماذا لا يفعل هذا الرجل ما كان يدعو إلى فعله ولماذا لا يترك ما كان يدعو إلى فرقي فعمل الداعية بما علمه من دين الله وبما يدعو إليه عباد الله أمر مهم جدا ولهذا كان من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ملك غسان أنه كان لا يأمر بشيء إلا كان أول فائل له ولا ينهى عن شيء الا كان اولا تارك الله هذا ايضا من الدعاء الى الله بالحكمه لان الداعي الى الله لا يقتدي الناس باقواله فقط بل حتى بافعاله احيانا تجدهم يقولون للداعيه انت تعال تتداوى كده ف لماذا يقولون ذلك إما معارضين وإما مسترشدين والمهم أن فعل الداعية له قيمة عند المدعوين بل ربما يعتبرون الداعية بفعله أكثر من اعتبارهم إياه بقوله الأمر الثالث من الدعوة لله بحكمة ان ينزل الانسان الامور منازلها ويضعها مواضعها لان لكل مقام مقالا ولكل عامل حالا فليت الناس على حد سواء وليست وليست مواضع الدعوه على حد سواء وليس تكيف نفوس الناس على حد سواء ولهذا نجد الله عز وجل وهو الحكيم العليم في الامور التي يكون الناس منغمسين فيها هذا خلاف ما يرضي الله نجد الله عز وجل يربي العباد فيها فرديا ويسوقهم إلى الحق شيئا فشيئا وأنا أضرب لذلك مثلا في قضية الخمر قضية الخمر قضية مشكة اجتماعية لأن الخمر كان مألوفا عند الناس يشربونه ليلا ونهارا وصباحا ومساءا انتشال الناس من هذا العمل الخبيث أمر ليس بالسهل إذا كان دفعة واحدة ولكن الله عز وجل بحكمته وعلمه بل بحكمته ورحمته ثاق الناس إلى جنابه على وجه المقبول فقال فيه نسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من لائهما هذا العرض التحليلي للخمر اعتقد ان كل ذي نغب يتركه والا منه عنه اعتمادا على قوله تعالى واسمهما اكبر من لائهما تعتقد الى انه الثاني العاقل ما تعلمنا ان اسم الشيء اكبر من نفسه فان اقله يدعوه الى اجتنابه بدون داعي شرعي بل بالواقع الفطري ثم عند الله عز وجل بعد ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقول خمس صلوات الاجابه عليكم خمس صلوات اذا كان الله نها عبادته ان يقربوا هذه الصلوات الخمس وهم سكارى سمعنا ذلك ان خمسه اوقات من زمنهم اوقات يتلبون فيها الخمر وهنا قال لا تقربوا الصلاه ايدم فلا قد اني ذاق الخمر قبل دخول وقت الصلاه حتى لا تقربوها لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذه المرحله الثانيه يتعوذ الانسان او يعتاد الانسان فيها على شرب الخمر في جمله من وقته ثم انزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رت من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ان ما يريد الشيطان ان يوقعي بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر واصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتبهون وبهذه الايه حرمت الخمر تحريما بات تام شاملا لجميع الاوقات وجميع الاحوال هذا تدرج في المنهيات التدرج في المأمورات فيام رمضان انتاكن عن اي شيء عن شهرات النفس عن الاكل والشرب والجناع فالان باشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر همatemmusiana ila al-layl amurshaq shaqq 'ala al-nufus wa nasiana fi waqt al-sayf al-shadeed al-harr al-tawil al-zaman lafiha ma'a azwatihi bihikmatihi wa rahmatihi فرض الصوم اولما فرضه على الفقير ان شاء ان يصوم وان شاء اطعن عن كل يوم من السنين استمع الى قول تعالى فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تقوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون ثم اوتى الله الصوم عينا في, في الاات التالية شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والقران فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هل في تدرج في الالزام الذو لان لان تخيير الانسان بين الفعل والترك الى بدل اهول عن عليه من الايجاب عينا فكانها في هذا التردد في الايجاب اذا يجب ان تدرك بشخص المدعوه الى الله انا ابدا اولا بتوحيد الله عز وجل ثم بامره للصلاه فرض عليهم خمسه صلوات في كل يوم وليله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم فاخرجوا الاغنياء فتردوا على فقراي او كيف قرائيه اذا هذا من الحكمه ان تدعي المدعو بحسب حاله وبحسب ما يكون قابلا لدعواته اما ان ننفره فنقول انت على ضلال انت من اهل النار انت خاسر فان هذا لا احسن به خير لن يحتله التنفيذ عندي الاسلام واستمع الى قوله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم كذلك وجب لنا لكل امه عمل ما رايكم في سب الهه المشركين اهو قربث مأمور به الجواب نعم تشكك في هذا لكن اذا كان يترتب عليه الحضور شرعي اعظم من كان انه لها زوجا يقول ولا تسعوا الذين يدعون من دون الله لا تسعوا حدوا وغيره ومن هذه الايه الكريمه احد العلماء قاعده مهمه وهي أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح مع التساوي أو التقارض هذا أيضا هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله من الحكمة في الدعوة إلى الله أن نوحد صفوفنا نحن معشر المسلمين أقول المسلمين الذين درجوا على طريق السلف الصالح لان الذي يمثل الاسلام الحقيقه ويفقه الايمان هم السلف الصالح الصحابه والكتابون وتابعونهم القرون الثلاثه المفضله السير على منهاجهم هذا هو الاسلام وهو الايمان وما خالف طريقه لان فيه من الضلال بقدر ما خالف ذلك الطريق اقول مره ثانيه من الحكمه ان ان نوحد الدعاه اي والله عز وجل صفوفهم في الدعوه الى الله وهي الدعوه الى طريق السلف الصالح وادق ان نبينا عليه الصلاه والسلام ان امته ستتسابق على 73 فرقه كلها في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما عليه هو أصحابه وفي رواية وهي الجماعة الذين اجتمعوا الحق والخلاف اليسير الذي لا يخرج بنا عن طريق السلف لا ننبغي أن نكون نثارا بالجدل والنزاء والعجاوة والبغراء لان مثل هذا الخلاف موجود في عهد الصحابه رضي الله عنهم ومع هذا لم يفسدهم ان كونهم امه واحده فمن امه واحده في الهدف وفي الامل ولكن لا يلزم من ذلك ان يتفقوا في كل مساله من مسائل الايمان والدين فلا بد ان يكون هناك هناك خلاف ولكن ما تعلم ان الواجب على كل مؤمن ان ان يرد النزاع الى كتاب الله وسنه رسوله كان نزاما على كل من تبين له الحق ان كتاب الله وسنه رسوله ان ينصاع اليه وان خالك انه كان عليه من يقلده هذا الرجل أو يعظمه والثنين الله عز وجل وهو يقول وما اختلفتم فيه شيء فحكموا إلى الله تجد أن قوله وما اختلفتم فيه شيء يدل على أنه لا بد أن يكون هناك خلاف ولكن ما إلى أين يرجع في حكم ذلك الذي اختلفنا فيه يقول الله عز وجل فحكمه إلى الله ماذا حكم الله به أو بعبارة أصح ماذا حكم الله به استمع إلى الآية الأخرى فإن تنازعكم في شيء فردوه إلى من إلى الله ورسوله وما فإن تنا ذاته في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله ولو من آخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المآل والمستقبل وصدق الله عز وجل إننا إذا خلافنا أرجعنا خلافنا إلى الله ورسوله كان ذلك خيرا لنا في الحاضر وكان أحسن ما آل لنا في المستقبل الرجوع إلى الله هو الرجوع إلى كتابه والرجوع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو رد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته فإذا راجتنا ذلك الخلاف الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بنيه حسنه لا ننوي ان ننص راينا او ان يكون قولنا او قول مقلدنا هو المتبوع واننا نريد ان يطبق ان تطبق شريعه الله على حسب كلام الله وكلام رسوله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إننا إذا كانت نيتنا على هذا الوجه وكان عندنا من القوة في استخراج الأحكام من أدلتها ما يكفينا فإننا سوف نتتق سوف نتتق لأنه ما دام الهدف واحدا والسبيل واحدا فأين يكون الاختلاف ولكن المشكلة كل المشكل أن بعض الناس إذا رأى رأيا سواء أكان اجتهابا من عنده أو تقييدا لمن يحتم فيه الظنى ويعظمه لا يريد من الناس إلا أن يتبعوه وهذا خطأ قل انسان يريد من الناس ان يدفع قوله عن خطئه وخطابه فمعناه انه اتخذ لنفسه مكانا في الرساله في رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الذي يجب ان يطاع هو الذي في كل ما يقول ويفعل اللي ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم فانت يا اخي لا تجعل نفسك ندا للرسول عليه الصلاة والسلام أو تجعل من تعظمه من أهل العلم من من تحسن به الظن ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل يجعل الحق رائدك سواء كنت ملفزما به أم مخالفا له ثم هداك الله إليه على يدي أحد صلى الله عليه الصلاة والسلام ممن أعطاه الله العلم واعلم أن من نعمة الله عليك أن يمن الله عليك بشخص يبين لك الصواب هذا من أكبر النعم وكثيرا ما يعرض للإنسان مسألة يرى أن الصواب فيها كذا وكذا لكنه بعد المناقشة يرى ان الصواب فيها خلاف خلاف ما بين عليه فيرجع الى الصواب وما خلاف الاقوال ان الائمه الا من هذا الباب اننا نثبت ان المساله يكون فيها قولان حتى للخلفاء الراشدين حتى لامي المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره نجد ان مثل يكون فيها يكون فيها قولان اكثر للامه الذين اشتهرت مذاهبهم ابتعدت كلينني افضل مثلا لماذا لان العلم يتجدد علم الانسان يتجدد والله اصتقكم من بطون الامهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصار والافيده قد يخفى علي هذا الدليل مدة من الزمن حتى إهم الله علي بالطلال عليه وقد يخفى علي دلالة هذا الدليل إما لقصور في العلم أو لتقصير في التذبع حتى أسح الله عليه وقد يخفى علي ما يعارض هذا الدليل لأن الدليل لا بد أن نكون سالما عن المقاومة يأثر علي من يقوم بهذا الدليل فاتبع فيتجنوا لي بعد ذلك والمهم ان لا يغدوكم الوشاذ الى ان تجعلوا رايتكم دائما هو الدليل والا تتخفن من الخلاف مع الاجتهاد وفصل النيه لا تتقوا من هذا الاختلاف مسارا للجدل والنزاع فتتفرقوا وتذهب ريحتكم ومن يدعو في الله بالحكم والسير على من هاجس ان يكون للجماعات الاقليه مرجع يبصرون اليه وهو من سمى في الامير وقد سمى بالرئيس لان الناس لا يصلحون بدون, بدون قائد لا يصلحون بدون قائد لا فهم بدون مرجع ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم حتى يكون هناك مرجع حتى الطيور في جو السماء يقول أهل الخبرة إن لكل فرق منها قائدا يقودها يوجهها وكذلك الضباء الماشية على الارض لا بد لها من قائد ليس ايضا نحن اقليه في بلاد غير مسلمه لا تطبق الاسلام او كنا تحارب الاسلام لا بد ان يكون لنا شخص نرجو اليه ولكن كيف يمكن ان ينفذ هذا الشر ومن نختار الشفت الى كان فيه صفتان القوه والامانه اول اهل كما قال الله عز وجل ان خير من استاجرته القوي الامين وقال سيف بن لاجل انا اسيفك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين إذا وجدنا الشخص من هذه المجموعة قويا أمينا فهو ظلتنا المنشودة نجعله الأمير وإن وجدناه قويا لكنه فيه نقص في الأمانة نجعل له وزيرا نجعل له وزيرا أمينا حتى يحصل من قوة هذا وأمانة هذا ما به الخير والمصلحة وإذا وجدنا أمينا ولكنه ليس بقوي أضفنا إليه القوي حتى فكمل الولاية والتدبيل وأنا عندما أقول قوي أمين فإن هذا يستلزم أن يكون عليما يعني عالم من شريعة الله وعالم من احوال الناس وعالم من الناس تتطلب الدعوه يعني هذا هو مصدر القوه او هو اساس القوه فلذلك انا ادعوكم ايها الاخوه المنتشرون في بلاد لا تمثل الاسلام ادعوكم الى ان يكون لكم امير او رئيس او قائد او ما تسمونه المهم المعنى دون اللفظ وقالوا شيخ في الاصطلاح هذا الرئيس نستفيد منه فوائد الفائده الاولى ان ما عند التنازع نرجع اليه والبشر لا بد ان يقام بينهم شيء من سوء التفاهم يحتاجون الى احد يحكم بينهم فانشئ الي وعليه هو ان يتقي الله عز وجل في تحري الحق والوصول الى الحقيقه كان لنا اننا نحن يا جماعه قد نحتاج الى جنديه تعاونيه بحيث نخون صندوق كان يمن اراد ان يتبرع به للاعانه في, في الدعوه او في المدعوين او لاعانه بعضنا فيما قد يحصل له من حاجه و من فوائد هذا الرئيس انه لو احتاج احد منا ان يتزوج بامراه مسلمه ليس لها ولي مسلم فانه يمكن ان يعقد النكاح له لان اهل العلم يقولون انه اذا كانت المراه في مكان ليس فيه امام ولا نا ابو ولا احد من اولياها الصالحين للولايه فانه يدوثها دو سلطان في مكانها اي بن جعلت القبيله اميرا أو حاكما أو ما أشبه ذلك من فوائدي هذا الرئيس أو الأمير أن لا تصرف أحد تصرفا ينسب إلى المجموع إلا بإذنه وأقول تصرفا ينسب إلى المجموع لأن التصرف الشخصية الذاتية كلنا تصرف ضيب ما يناسبه لكن التصرف باسم الجماعة لا يكون الا بعد مراجعه كما قال الله تعالى عن الصحابه رضي الله عنهم انهم لا يذهبون اي مذهب الا بعد مراجعه النبي صلى الله عليه وسلم فما ان علينا نحن الشباب المسلم ان لا نتفادى من هذه اللقره شطركم في الاندفاع لان التقرف قد يؤدي الى تيار عكسي صحيح ان الرجل اذا وجد شبابا نوازرونه ايشف ويحيا ويتحرك لكن لا بد ان يضبطه تصرفه وقال لا ينتفع انتفاع الذي يخل لان بعض الاندفاعات التي ننا في بلاد غير مسلمه قد جلت النوا وحينئذ يقضى على الدعوه وهذا عنهم منات الحكمه وله خطره وكما راينا من الانتفاعات التي يتصرف فيها المندفع تصرفا منافع للحكمة كم رأينا فيها من الخلل وربما يقضى عليها حتى ثلاث ورأس هذا كله هو الإخلاص لله عز وجل وأن يعتقد الدار إلى الله وأن يعتقد الدار إلى الله أنه يدعو إلى دين الله يدعو عباد الله عز وجل إلى ما ينفعهم في دينهم وجنياهم إلى ما يقذبهم إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته يدعو عباد الله إلى ما فيه الحياة الطيبة والجزاء الحفن في الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولن نضيع لهم اجرهم في احسن ما كانوا يعملون واتمنى الله تعالى ان يثبتنا جميعا على قوله الثابت في حياتنا وفي الاخره وان يدعنا وديعا من المتقين والصالحين والمصلحين وان يشد عودكم اصره ويجادل إنه جواب كريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاة الله خيرا وأثابك وأخاذك ومتعنا بك على طاعتك هناك في الحقيقة كثالي يكون العبر عندي سين من الأسئلة كثير جدا الأوراق عندي حتى فلقت من تثرتها ولكن مثل نفتها اعلى اولويه للاخوه او الاسئله التي تعنى بالاقليات وتعنى بالاقليات لان قال مقامهم وينبغي عدم ازدحامهم واخواننا واحبابنا ممن هم قيمه المملكه في الغالب يصلون للشيخ عبد الله الله بهاتفه الذي هو ما شاء الله مستمر في الاجابه عليه او بالاسئله والمكتوبه التي يرد عليها او باللقاءات التي الحمد التي يشاركوا فيها حفظه الله ولذلك نبدا لاقله من هذا الاطار كما ان ننبه الحواض التي الان في قاعه الافراسي على شارع اتفاق تخصصي الخيريه باننا الان سنسجل اسئلههن ا يوم يعني اليوم يناقش اسئله هنا علينا كنا هيضه ان شاء الله ونفيها لصغير الشيخ على اي راعينا في كتابتها او في اقائها ما ذكرته عانفا من ان الاولويه للاسئله التي تعنى بحل مشاكل او تتعلق بالاقليات واقامه دنات الشيخ طبعا كثير ناس كثيره او حجره الله هو دع اذا كل هذا السؤال يا جماعه يقول في بيان كثير من المواثيق التي تحث على المعاشره التعاوني والتكافل بين المسلمين المؤمنين والمؤمنات بين المسلمين الله تعالى انه مننا والمؤمنات بعضهم اوليا وبعض والحديث من ترك مالا سيورثه ومن ترك دينا ضياعا فيليه وعله لكن في غير البدائل الاسلاميه المسلمون احاد وافراد ونسال ان يجب على المسلمين ان يشئوا جمعيات ومراكز امنه لا حرج عليه في اي قفرات هذا السؤال اولا وان ترى ما هو التكييف الشرعي للهيئه المنتخبه التي تدير شؤون الجاليات من ناحيه السمع والطاعه ومن ناحيه الاماده اشرف عليها سبحانه الله كل لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الذي ارى انه الامكن انت متفقدين افردنا فليسام ما تدين في القدر ولا بد ان يكون له من يعينه من الخلق بعد معونه الله عز وجل للجميع وبناء على ذلك قال انه لا بد ان تكون الاقليات جماعه تتو الى الله وان يكون لهم مدير يمثلهم الى ان انا وصفته في كلام السابق ماهيه تكوينها فلا الصغير عن وضع فيه قاعده عامه لأن هذه الجمعيات تختلف في كثرتها وقوتها المادية والبيانية والبذنية ولكن إذا وفتقوا للثكمة أمكنهم أن يكونوا هذه الجمعية أو هذه الجماعة على الوجه الذي يحصل به المطلوب فهذا دائم يتكلم في المساجد وهذا داعي يدعو الناس أفرادا وهذا إنسان يجمع الأموال من المتبرعين وهذا أمير للصندوق إنما لا يمكن أن أعطي قاعدة عامة في هذا وذلك لاختلاف هجميات وأحوالها لكن الذي ينبغي أن يركز عليه هو اتخاذ أمير يكون مرجعا له بهذا أحسن الله إليك ما هي الامور التي يرجع اليها يرجع اليها او ترجع الجاليه اليها الى هذا الامين الجاليه ترجع فيها الى هذا الامين ما هي الامور التي يرجع فيه اليها الامور التي يرجعوا اليه فيها هي ما اشرت اليه من فوائد تنصيغ هذا الامين فيرجع الي تلك الفوائد التي أشرت إليها فيما سبق ولا سيما فيما تعلق بجمعيه على سبيل العموم بحيث لا ينفرد احد بشيء يتعلق بجماعته الا بعد مراجعه هذا الامين او الرئيس لان انفرادتي فيه سياس عليه وفيه تفرق للاراء ولا صحنة فوضى لا صدت لهم لن لابد من أمين غئيس أو أمين يدبر أمورهم أحسن الله إليه السؤال الثاني هل يجوز للمسلمين ولا كافلة لهم إلا الله أن يشاركوا في مؤسسات التأمين بدفع قصة شهري ومعا خاصه المستمرين في الاقليه حسب الشرع في البلاد التي لا دوله اسلاميه فيها تتكفل الشركه بموجبه بدفع اخباط تعول واطفالهم بعد ما فات وما هو واجب من سكات وقمات الشركه السميه تجاه ذلك لسنه والان هين الرسمين ولا كفيلههم هناك اسئله بعده مع الكثيره الذي اعرمه من عقود التامين انها هديه على الغنم او الغنم وكل عقد يمكن على لاله فانه من الميسر الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر واداره الاسنان يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام جزء من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ادري بمثلا ما اعرفه لو اننش على سياره تدفع كل سنت 1000 درهم في على ان تضمن الشركه ما يحصل على هذه السياره لانتفاع او نقل فاذا مرت السنه ولم يحصل لهذه السياره ثلاث ولا نه كان الغانم الشركه والغارم دافع الدراهم واذا قدر على هذه السياره تلف او نقص لتستهلك اكثر مما اعطيت الشركه كان الغانم الدافع والشركه غارمه وكل عقد على هذا الاساس فانه من الميسر المحرم لكنهم يذكرون لي ان بعض البلاد يجرون فيها على التامين لا قل لا بد ان تؤمن كان موقف المسلم في هذه القضيه أرى أنه يدفع ما أدفع عليه من المال للتأمين لكن بغير اعتقاد أنه عقد ولكن باعتقاد أنه دفع للظلم ثم إن لم يحصل عليه نقص فهذا منا مثله عليه والدراهم التي أخذت منه ظلم ويحصل عليه يجدها يوم القيامة